أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقين وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقيه تتراق وقيل من رقط وظن ان انه الفراق وانثفت الساق للساق الى ربك يوم اذن ثقيل من اراقه وظن انه الفراط والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء كذب وتولى ولك كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان, أيحسب الإنسان ايحسب الانسان ان سنؤي ترك سدى الم يكن نطفه الم يكن نطفه من ثم كان علقا ثم مَا كَانَ عَلَى قَتًى فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على